الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أن تم ذكر الأدلة على محمد محمد على عبادات الصبي المميز في الجملة وهي صلاته وصيامه وحجه وما يلحق بذلك من غسله ووضوئه فهنا تنبيهات het tenueel. We hebben gezegd Ma Sabak an in Ma Ufide Fi dat Kalimat de an Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is ما أفيد في بعض الكلمات من أن ثمرة شرعية عبادة الصبي الإجتزاء بصلاته على الجنازة أو بتجهيزه للميت المسلم وقلنا فيما سبق ان هذه الثمراء انما تترتب لو قلنا بشرعيه جميع عباداته واما لو قلنا بشرعية عباداته في الجمله فإن الدليل على الشرعية إنما ورد في الصلاة والصوم والحج، وغاية ذلك التعديل لواحقهما. كالوضوء الوضوئي والغوس لا مثلي صلاه الجنازه او تجهيز الميت ونقول هنا مضافا لما مضى كما افاد سيدنا قدس سره في بحث صلاة الاستئجارية انه حتى لو قلنا بشرعية عبادات الصبي مطلقا فانه لا يترتب عليها الاجتزاء بصلاته على الجنازه او تجهيزه للميت والسر في ذلك أن هناك خطابا إلزاميا في حق البالغين بتجهيز الميت والصلاة عليه على نحو الوجوب الكفائي Ik Sadara geen verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal عن البالغين بفعل غير البالغ مما يحتاج الى دليل وحيث لا دليل فمقتضى قاعده الاشتغال هو وجوب التكرار على البالغين كذلك نيابة الصبي عن غيره في حج واجب أو صلاة واجبتين أو ما أشبه ذلك فإنه حتى لو قلنا بشرعية عبادة الصبي المميز فقام الصبي المميز بقضاء الصلاة عن الميت او قام الصبي المميز بالحج عن الميت فإن سقوط ما في ذمة الميت من صلاة أو حج بفعل الصبي المميز يحتاج إلى دليل فما لم نقل بأن مقتضى إطلاق أدلة النيابه شمولها لنيابة الصبي المميز فمقتضى استصحاب اشتغال ذمة الميت عدم الاجتزاء بما فعله الصبي المميز وإن كان ما فعله صحيحا بالنسبة إليه هذا هو التنبيه الأول التنبيه الثاني افاد سيدنا قدس سره في الجزء الحادي عشر من الموسوعه انه بناء على شرعيه عباده الصبي فإنه لو بلغ أثناء الوقت بعد أن صلى أو بلغ أثناء الصلاة فإنه يمكن الاكتفاء بصلاته وكذا لو صام فبلغ اوليائي اثناء الصيام فانه لو قلنا بشرعيه صومه امكنه الاكتفاء بصومه فلا يجب عليه القضاء ولكن في الجزء 22 من موسوعته في بحث الصوم الصفحة الثانية من المجلد المذكور أفاده إن هناك فرقا بين الصيام والصلاة فمن بلغ أثناء الوقت يجتزئ بصلاته وأما من بلغ أثناء الصيام فلا وعقد بحثا مفصلا وهو أن هناك فرقا بين الصوم والصلاة في موردين ذا الوقت. الوقت المورد الأول الفرق بين البلوغ أثناء الصوم والبلوغ أثناء الوقت بعد الفراغ من الصلاة حيث يجتزئ بالثاني دون الأول وأفاد في وجه ذلك بأنه إذا قلنا بأن الأمر الوجوبي وهو وجوب صوم شهر رمضان يشمل من بلغ أثناء نهاري رمضان فيقال هنا محتملات ثلاثة وهو هل أن وجوب الصوم في حقه صار فعليا حين بلوغه أو صار فعليا من اول الفاجر او صار فعليا حين بلوغه لكن المامور به تمام الصوم وجميع هذه المحتملات باطله اما الاول وهو ان يقال ان الصبي حين بلوغه صار وجوب صوم رمضان في حقه شنو؟ فعليا وأما عفوا لا نبدأ بالمحتمل الأول هكذا نقول بأن يقال إن الصبية إذا بلغ أثناء النهار فمقتضى ذلك ان يكون وجوب صوم رمضان فعليا في حقه منذ الفجر فهذا خلف اناطه الوجوب بالبلوغ فان مقتضى هذه الاناطه ان لا يكون فعليه للوجوب قبل فعليه البلوغ وإن قلنا إن الوجوب يصبح فعليا حين فعلية البلوغ لا قبله فما هو المأمور به هل المأمور به الصوم الناقص يعني الصوم من حين البلوغ إلى الغروب أو المأمور به الصوم التام فان قلتم ان المامور به الصوم الناقص فلا دليل على اجزاء الناقص عن التام بان يكون المامور به قطعه من الصوم وهو يقوم مقام صوم يوم كامل فإن هذا أمر قام عليه الدليل في المسافر مثلا إذا رجع إلى بلده قبل الزوال وأما في غير ذلك لم يقم دليل على قيام الناقص مقام الكامل وإن قلتم إن المأمور به تمام الصوم وإن كان الأمر متاخرا فالامر الذي صار فعليا بفعليه البلوغ تعلق بالصوم من من اول الفجر فهذا لازمه الانقلاب اي انقلاب الصوم من كونه مستحبا الى كونه واجبا إذ المفروض أن القطعة السابقة على البلوغ كانت من الصوم المستحاب والانقلاب مما يحتاج إلى دليل على الأقل فالنتيجة أن جميع المحتملات من أجل إثبات أن صوم الصبي امتثال للأمر الوجوبي شنو باطلة فلأجل ذلك نقول إن من بلغ أثناء النهار لم يقع صومه امتثالا للأمر الوجوبي وان قلنا بشرعيه عبادات الصبيه لا وجوبه في حقه اساسا وان بل ما يخالف بعدين هذا بيننا لانه الان يبحث في الاداء مساله القضاء هل يجب عليه القضاء ام لا ده بحث اخر بجي ثم اورد على نفسه بانه ان قلت ليش هالدعب ده هذا اللف والدوران مسوين ليكم قضيه سهله ان قلت ان هناك امرا واحدا بصوم هذا اليوم من رمضان غايه ما في الباب ان المتغير صفه الامر لا اصل الامر فقبل بلوغه لم يكن هذا الامر متصفا بالالزام وبعد بلوغه اتصف بكونه الزاميان فالذي تغير بالبلوغ هو الصفاء والا اصل الامر موجود منذ الفاجر وبالتالي وقع هذا الصوم امتثالا للأمر الفعلي في حق هذا الصبي الذي اتصف بالإلزام بعد بلوغه قلت إن قلت قلت ان المستفاد من الأدلة أن هناك أمرين في حق الصبي، أمر نديبيا بالصوم وامرا وجوبيا، والأمر وكلاهما وكلاهما متعلق بالصوم التام من الفجر إلى الغروب. فلا أمر بصوم ملفق أو ناقص فبعد المفروغية عن أن الشارع أصدر أمرين أمر بالصوم النجبي في حق الصبي أمر وجوبي في حق البالق وأن كل من الأمرين متعلق بالصوم التام فلا محاله لابد أن يثبته أحد الأمرين في حقه دون الآخر وحيث قد ثبت بالوجدان الأمر الندبي في حقه حين طلوع الفاجر إذن فانقلاب ما كان ندبيا في حقه إلى الوجوبي مما لا دليل عليه. زين هذا كل كلامه في, وين؟ في الصوم. الصوم. واحد مستحب, ها؟ مستحب. قضاء. هذا ما هذا تبين أنه وهذا شو هذا مستحب انقلب إلى قضاء؟ هذا بعد ان تذكر لا ما يميز الملفق بعد ان تذكر انه عليه قضاء حيث ان نيه القضاء تمتد الى الزوال اذن بالنتيجه ما صامه وقع شنو قضاء وليس استحبابه هذا ليس صوبا ملفقا هذا من باب اتساع وقت النيه لا اكثر وأما بالنسبة للصلاة كما لو صلى الصبي صلاة الظهر والعصر ثم بلاغ والوقت ما زال باقيا فانه يجتزئ بصلاته وتقع امتثالا للامر الوجوبي مع ان هذا العمل وقع قبل البلوغ فما هو الوجه في ذلك فافاده وجها مؤلفا من مقدمتين المقدمه الاولى إن ظاهر الروايات أن عنوان صلاة الظهر مثلا حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف حالات المكلف وعوارضه فصلاة الظهر حقيقة واحدة كما هو ظاهر قوله وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى او اقم صلاة لدلوك الشمس فان ظاهره ان حقيقه الصلاة المتقيده بالدلوك او الصلاه الموصوفه بالوسطى هي حقيقه واحده وان اختلفت حالات المكلف ومقتضى ذلك ان بلوغ الصبي انما يوجب اختلاف الامر لاختلاف المأمور المامور به فالمامور به حقيقه واحده وهي صلاه الظهر غايه ما في الباب كان مامورا بهذه الصلاه وهي صلاه الظهر بالامر استحبابي أصبح مأمورا بها بالأمر الوجوب وإلا فهي صلاة واحدة هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية بما أن ظاهر الأمر الوجوبي الأمر بصرف الوجود أي الإحداث بعد العدم فعندما يقول أقم الصلاة فإن ظاهرها أحدث الصلاة بعد عدمها فحيث إن ظاهر الأمر الوجوب هو ذلك كان قاصر الشمول لمن اتى الصلاة فمن أتى بهذه الصلاة قبل حدوث الأمر لم يكن الأمر فعليا في حقه لأنه لا يتصور منه إحداث بعد عدم إذ قد أحدث هذه الصلاة وأتى بها فما دام الامر الوجوبي متعلقا بصرف الوجود وصرف الوجود لا يتكرر فلا يشمل من صلى صلاه الظهر ثم بلاغ فانه قد حقق صرف وجود صلاه الظهر فبهذه النكته الرشيقة الأنيقة ثبت جنوا ثبت بقى إجزاء ما اتى به الصبي قبل بلوغه من صلاتين. مرضوا من الجماعة الدليل شو نعم اي مقامين بس ذلك صرف الصوم لو صوم رمضان الصوم الواجب او المستحب الصوم الواجب أو المستحب فإذن هناك نوعان يعني فما هو الدليل على ذلك الدليل الدليل على اعتبار عدم الدليل ما يسأل دليل. عدم الدليل لا يكون دليلا هذا في خناق من البديهيات ما عدم وليس الدليل وليس الدليل ما شو ما يحتاج دليل؟ أنت تدعون الوحدة ثم لنت تحتاجون الى دليل يكفينا الشك ذاك الطرف الآخر يكفيه الشك الذي يدعي الوحدة والذي يحتاج الى دليل أما من لا يدعي أو يشك يكفيه الشك بالنتيجة ما هو الدليل على سقوط الامر عنه لا شيخنا. نعم. نفس النقطة اللي, اللي ذكرها في مسألة أنه Achtelaaf v画 en mis morallyam ca w87 r. or is behaviLeez altsיתakissa chamado een Figala gehört en z scans een virando. Dat er drie marcant van heel breukkig, in het begin je situatie van een procesal, in Z zmian zijn toeslagstuwing on precisa manies. Je woensals셔서 graveitet? maar excel de v куда вagers giorno van ze صوم الجنة هذاك الصوم المستحب أنا نتكلم عن صوم رمضان لا مطلق الصوم ليس حقيقة واحدة جزمن وبدد ليس حقيقة واحدة جزمن وبدد يعني نفس الاشكال الصوم قطعني سحقيقة واحدة مثل الصلاة ليست حقيقة واحدة صلاة الظهر حقيقة واحدة مؤصلة صلاة أحقائق صلاة آيات، صلاة تكنازة، صلاة يومية صلاة الأحنا الذين ادعينا أن صلاة الظهر حقيقة واحدة مؤصلة الآن أن WE الصوم حقيقة صوم حقيقة واحدة صوم رمضان صوم النذري صوم الحقائق صوم القضاء. صوم رمضان حقيقة واحدة صوم ما نوع نفس المؤشر ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يعني ادله في ان شاء الله ان شاء الله يعني عنوان صام صام رمضان ظاهرا حقيقه واحدة هو. يعني نفس الإشكال اللي على نفسه يعني على نفسه حاول يج <سؤال> يجاوب انه اختلاف في صفات الان هذا يعني ما جاب قرينا عليه باهي باهي باهي صحيح كلامكما او كلامكم ويلاحظ على ما أفيد أن الدليل الدال على أن صلاة الظهر حقيقة واحدة وإن اختلف الامر نفسه يتم في إثبات أن صوم رمضان حقيقة واحدة وإن اختلف الامر فالدليل على ذلك إما الأدلة العامة كقوله مثلا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حيث يستفاد من أن الصلاة الوسطى هي حقيقة واحدة سواء كان المحافظ عليها بالغا أو صبيا سواء كان مأمورا بها بالأمر وجوبي أو الندبي فكذلك بالنسبة إلى صومي شهر رمضان في قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فإن ظاهره أن صوم الشهر في حد نفسه شنو حقيقة واحدة أو كما ذكر الشيخ حفظه الله وأن تصوموا خير لكم حيث إن المنصرف منه صوم شهر رمضان وإن كان الدليل على وحدة الحقيقة الروايات الخاصة وهي روايات الأمر بالأمر الحسن. الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء وهي صحيحه الحلبي السابقه الذكر حيث قال فيها اننا نامر صبياننا بالصلاه اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاه اذا كانوا بني سبع سنين وإنا لنأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين فمروا صبيانكم بالصيام إذا كانوا بني تسع سنين حيث أفاد قدس سر في الجزء الحادي عشر من الموسوعه أن ظاهر هذه الروايه أن ما أمر به الصبي من الصلاة هو نفس ما أمر به البالغ وإنما اختلاف في الامر وإلا فإن الصبي يؤمر بعين الصلاة التي يقوم بها البالغ فإذا استظهر من ذلك وحدة الحقيقة فالسياق واحد ومقتضى ذلك أن يتم هذا الاستظهار في صوم فيقال إن ظاهر الرواية أن ما يؤمر به الصبي من من الصوم هو ما يقوم به البالغ المكلف إذن فمقتضى وحدة الحقيقة وكون الأمر الوجوبي بصوم شهر رمضان متعلقا بصرف الوجود الذي لا يتكرر هو وقوع ما أتى به من صوم شنو؟ امتثالا فلا يشمله الأمر, الأمر الوجوبي زين تازم حسيت أن الإشكال احتمالات الثلاث اللي ذكرها أبطالها في لو كان صائما في أثناء تعتمد لو كان صائب ص ص في أثناء الصلاة. بنجي هذا بجي هذا هو هذا الخوي وعن موده هذا بيجي الحين يتكلم هيفيد هذا الخوي. المورد الثاني المقارنة بينه. من بلغ اثناء الصوم فلا يجتزئ بصومه ومن بلغ اثناء الصلاه فانه يجتزئ بصلاته وقد ذكر في هذا المورد وهو من بلغ اثناء الصلاه فروضا ثلاثه دير بالك يا شيخ إحسان انت خو يعني الحمد لله ملم بهالمطالب المطالب لكن من باب التذكار الله يحفظكم إن شاء الله الفرض الأول أن يبلغ أثناء الصلاة مع ساعة الوقت بحيث يمكنه الاستئناف فهنا أفاد سيدنا قدس سره صفحة أربعة إن الواجب ارتباطي فما لم يفرغ منه فهو مخاطب بإيجاد الطبيعة حيث بلغ فهو مخاطب بإيجاد طبيعة الصلاة أي صلاة الظهر مثلا وامتثالها وإيجاد الطبيعة تارتان بالاستئناف وتارتان بتكميل الفرد الموجود فبما أن المطلوب إيجاد الطبيعة والإيجاد له فردان الاستئناف أو التكميل فمقتضى ذلك انه لو اتى لكان صح. امتثالا للامر هذا المورد الاول هون بجيء نقاش منه ورد نقاش تعرض لهذا المقدار الفرض الثاني من بلغ اثناء الصلاه مع ضيق الوقت ولكن لو استئناف فانه سيدرك من الصلاه ركعه واحده فاجاب هنا بان هذا على حذو ما سباق لتمكنه من الاتيان بالطبيعه بالاتمام او الاستئناف غير انه الاول كان مخير لكن الثاني شنو مخير غير انه يتعين عليه اختيار الاول وهو ال اتمام نظران الى ان حديث من ادرك ركعه فقد ادرك الوقت لا يشمل التعجيز الاختياري والمكلف في المقام ماذا مقادران على أن يأتيه بتمام صلاة العصر في الوقت فلا يشمله من أدرك ركعة من الوقت لأنه بإمكانه أن يأتي بتمام الظهر وتمام العصر داخل الوقت الفرض الثالث من بلغ أثناء الصلاة لكنه لا يدركه حتى ركعتان كما لو بلغ وهو في الركوع الرابع من صلاة العاص كمل كمل خمسطعش سنة وهو ها أكمل خمسة عشر سنة وهو في أثناء الركوع الرابع بحيث لا يدرك ركعة خلاص نعم فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه إذ الخطاب الوجوبي لا يشمله لماذا لأن متعلق الخطاب الوجوبي الصلاة المتقيدة بالوقت وحيث لا يمكنه تحقيق ذلك لم يشمله الخطاب الأجوبي البت فمثل هذا له أن يرفع اليد عن صلاة أو يتمها ندبان لأنها تقع مسقطة للأمر الوجوبي ولو تنازلنا وبنينا على ان الوجوب يشمله كما في الفروض السابقه مع ذلك لا نلتزم بذلك في باب الصوم لما لما سيأتي ان شاء الله والحمد لله رب العالمين